توقفنا امس يا عم قبل ان ينتهي الامام من شرح المسألة الاولى من مسائل الاية الثالثة والاربعين بعد المائتين من سورة البقرة وكان الامام يشرح فيها قوله تعالى وهم الوف نعم يا ولدي فماذا قال في ذلك قال الامام والصحيح عندي انهم زادوا على عشرة الاف لقوله تعالى وهم الوف وهو جمع الكثرة ولا يقال في عشرة فما دونها الوف فتح الله عليك يا ولدي وهناك بالطبع فرق كبير بين جمع الكثرة وجمع القلة الآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي الله. وقال ابن زيد يا إخواني في لفظه الوف إنما معناها وهم مؤتلفون أي لم تخرجهم فرقة قومهم ولا فتنة بينهم إنما كانوا مؤتلفين فخانفت هذه الفرقة فخرجت فرارا من الموت وابتغاء الحياة بزعمهم فأماتهم الله في منجاهم بزعمهم فالوف على هذا جمع آلف مثل جالس وجلوس قال ابن العربي اماتهم الله تعالى مدة عقوبة لهم ثم احياهم وميتة العقوبة بعدها حياة وميتة الأجل لا حياة بعدها قال مجاهد انهم لما احيوا رجعوا الى قومهم يعرفون انهم كانوا موتا ولكن سحنة الموت على وجوههم ولا يلبس أحد منهم ثوبا إلا عاد كفنا دسما حتى ماتوا لاجالهم التي كتبت لهم وقال ابن جريج عن ابن عباس وباقيت الرائحة على ذلك الصدق من بني إسرائيل إلى اليوم وروي أنهم كانوا بواسط العراق ويقال إنهم أحيوا بعد أن انفنوا فتلك الرائحة موجودة في نسلهم إلى اليوم المسألة الثانية قوله تعالى حذر الموت أي لحذر الموت وموت أمر تكوين ولا يبعد أن يقال نودوا وقيل لهم موتوا وقد حكي أن ملكين صاحا بهم موتوا فماتوا فالمعنى قال لهم الله بواسطة الملكين موتوا والله أعلم المسألة الثالثة أصح هذه الأقوال وأبيانها وأشهرها أنهم خرجوا فرارا من الوباء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرجوا فرارا من الطاعون فماتوا فدعا الله نبي من الأنبياء أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم الله وقال عمرو بن دينار في هذه الايه وقع الطاعون في قريتهم فخرج أناس وبقي أناس ومن خرج أكثر ممن بقي فنجا الذين خرجوا ومات الذين أقاموا فلما كانت الثانية خرجوا بأجمعهم إلا قليلا فأماتهم الله وجوابهم ثم احياهم فرجعوا إلى بلادهم وقد توالدت ذريتهم وقال الحسن خرجوا حذارا من الطاعون فأماتهم الله ودوابهم في ساعة واحدة وهم أربعون ألفا وعلى هذا تترتب الأحكام في هذه الآية فروى الأئمة واللفظ للبخاري من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص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 وأخرجه أبو عيسى الترمذي فقال عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح وبمقتضى هذه الاحاديث عمل عمر والصحابة رضوان الله عليهم لما رجعوا من سر حين اخبرهم عبد الرحمن بن عوف بالحديث على ما هو مشهور في الموطا وغيره وقد كره قوم الفرار من الوباء والارض السقيمة روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت الفرار من الوباء كالفرار من الزحف وقصة عمر في خروجه الى الشام مع ابي عبيدة معروفة وفيها انه رجع وقال الطبري في حديث سعد دلالة على ان على المر توقي المكاره قبل نزولها وتجنب الاشياء المخوفة قبل هجومها وان عليه الصبر وترك الجزع بعد نزولها وذلك انه عليه الصلاة والسلام نهى من لم يكن في أرض الوباء عن دخولها إذا وقع فيها ونهى من هو فيها عن الخروج منها بعد وقوعه فيها فرارا منه فكذلك الواجب أن يكون حكم كل متق من الأمور غوائلها سبيله في ذلك سبيل الطاعون وهذا المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح في الباب وهو مقتضى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه عمل أصحابه البررة الكرام رضي الله تعالى عنهم وقد قال عمر لأبي عبيدة محتجا عليه لما قال له أفرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله المعنى أي لا محيص للإنسان عما قدره الله له عليه ولكن أمرنا الله تعالى بالتحرز من المخاوف والمهلكات وباستفراغ الوسع في التوقي من المكروهات ثم قال له رأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان احداهما خصبة والأخرى جبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجبة رعيتها بقدر الله عز وجل فرجع عمر من موضعه ذلك إلى المدينة قال الكي الطبري ولا نعلم خلافا أن الكفار أو قطاع الطريق إذا قصدوا بلدة ضعيفة لا طاقة لأهلها بالقاصدين فلهم أن يتنحوا من بين أيديهم وإن كانت الآجال المقدرة لا تزيد ولا تنقص وقد قيل إنما نهي عن الفرار منه لأن الكائن بالموضع الذي الوباء فيه لعله قد أخذ بحظ منه لاشتراك أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام فلا فائدة لفراره بل يضيف إلى ما أصابه من مبادئ الوباء مشقات السفر فتتضاعف الآلام ويكسر الضرر فيهلكون بكل طريق ويطرحون في كل فجوة ومضيق ولذلك يقال ما فر أحد من الوباء فسلم حكاه ابن المدائني ويكفي في ذلك موعظه قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موت ولعله ان فر ونجا يقول إنما نجوت من اجل خروجي عنه فيسوء اعتقاده فهذه فائده النهي عن دخول ارض بها الطاعون او الخروج منها والله اعلم وقد قال ابن مسعود الطاعون فتنه على المقيم والفار فأما الفار فيقول فبفراري نجوت وأما المقيم فيقول أقمت فمت وإلى نحو هذا أشار مالك حين سئل عن كراهة النظر إلى المجذوم فقال ما سمعت فيه بكراهة وما أرى ما جاء من النهي عن ذلك إلا خيفة أن يفزعه أو يخيفه شيء يقع في نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوباء إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقعوا أنتم بأرض فلا تخرجوا فرارا منه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه والسلام وسئل مالك ايضا عن البلدة يقع فيها الموت وأمراض فهل يكره الخروج منها فقال ما أرى بأسا خرج أو أقام المسألة الرابعة يا إخواني في قوله عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه دليل على أنه يجوز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل الفرار منه إذا اعتقد ان ما أصابه لم يكن ليخطئه وكذلك حكم الداخل إذا أيقن أن دخولها لا يجلب إليه قدرا لم يكن الله قدره له فضاح له الدخول إليه والخروج منه على هذا الحد الذي ذكرناه والله تعالى فعلا وأعلم لا حوة بلا بالله سبحان الله لا حظت في حديث الإمام اليوم يا عم ما قاله الطبري من أن على المرء توقي المكاره قبل نزولها وتجنب الأشياء المخوفة قبل هجومها وأن عليه الصبر وترك الجزع بعد نزولها وهو ما يعني أن عليه أن يتقي المكاره كلها وليس الوباء فحسب نعم يا ولدي ما فهمته صحيح وقد أوضحه الإمام القرطبي عندما أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا ولهذا يا ولدي يكره للمرء أن يتمنى الموت أو يدعو به لفقر أو مرض أو محنة أو نحو ذلك ولكن يا ولدي حسبك هذا اليوم قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن